وانا لمسنا السماء فوجدناها مملئه حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد ve anna la nederi aşer urid bman fil arz am arad bim rabbhum rşeda ve anna min salihun ve عجز الله في الارض ولن يعجزه ربا وان لا ما سمعنا الهدى ان النبي فمن يؤمن بربه فلا يطغ بصا ولا رهقا وان من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 أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.